بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير منون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون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 مناع للخير معتد أثين عتل بعد ذلك زني أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة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 اللَّا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون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 ين الى المبد ذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليذلقونك بابصارهم لما سمع عقلك ويقولون جننوا لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين